دوره يوسف ويا ابا تفتح حيث جال ابن عامر ووحيدل المكي ايات الولا ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتامنون للكل يخفى مفصلا وادرا ما مع اشماميه البعض عنه مؤى ونرتع ونلعب طولا ويرتع سكون الكسر في العين لوحيما وبشرا يا حذف الياء شفاء وقلل جيلن واكلهما عن ابن والفتح عنه تفضلا وهيت بكسر اصل كف وضم التالي وفي كافة فتح اللام في مخلصا ثوى وفي المخلصين الكل حسن تجمالا <تصفيق> معا واصلوحا شحج دأبا لحفصهم فحريك وخاطب يعصيرونا شمرانا <تصفيق> ونكتل بيا بي شاف وحيث يا نون دار وحفظا حافظا شاع al-Uqala <us> فَتَيَاتَهُ فَتَيَانِهِ عَن شَذَا وَرُدْبِ الْأَخْبَارِ فَقَالُوا أَإِنَّكَ لَغَفَلَا وَيَئِسَ مَعًا وَاسْتَيْأَسَ اسْتَيْأَسُوا تَيَأَسُ قَلِبَ عَانِ الْبَذِّ بِخُلْفٍ وَأَبْدِلَا وَيُحَا إِلَيْهِم كَسْرُ حَائِ جَمِيعُهَا ننجح ذف وشدد وحركا كذانا وخفف كذب ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع النفسي لا يحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي يا بي والي يا آبائي أبي فأخشى موحالا